bibe muharmad ya rusya ya rus al khafi qaim يا حبيبي يا محمد يا جد الحسن أنت شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نور أنت للرسول خدام أنت لل